أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ف ل ا م تلك آ ي ا ت الكتاب الحكيم هدى و ر ح م ة للمحسنين الذين يقيمون ا ل ص ل ا ة ويؤتون ا ل ز ك ا ة وهم ب ا ل آ خ ر ة هم يوقنون أ و ل ئ ك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري له و الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أ و ل ئ ك ل ه م ع ذ ا ب م ه ي ن وإذا ت للعلوم ي الاسلاميه ت ن ا و م ت ب كأن ل س م ع ا كأن في س م ا ف الله ب ع ذ ا ب أ ل ي م إ ن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 م و س و ي ه النابلسي من ك ة و أ ن ز ن من ا ا ل م ا ه ا من ك للعلوم زوج كريم هذا خ ق ن الاسلاميه ذ ا خ ق ل ذ ي ن من دونه ل ل ظ ا و ن ف ظلال م ولقد آ ت ي ن النابلسي نقمان ا ح ك م ة أ للعلوم ن فإن كفر الاسلاميه د وإذ اسماء ل ن الله وهو يعظه ي الحسنى بني ا تشرك ب ا ل ش ر ك لظلم عظيم ووصينا ا ل إ ن س ا ن بوالديه حملته أ م ه وهنا على وهل وهن وفصاله في عامين أ ن ش ك ر لي ولوالديك إ ل ي المصير و إ ن جاهداك على أ ن ب م ا ل ي س لك ب و ع ل فلا م ت ط ع ه م النابلسي وصاحبهما ا في د ي معروفا و ت ب للعلوم من أناب إ ي ثم إلي إن الاسلاميه فتكن في صخرة م و في ا ل س م ا و ا الأرض ت يأتي أو في ب ه ا ا ل ل ه إ ن ا ل ل ه ل ط ي ف خبير يا بني يا ا أقم ل ص ل ا ة و أ م ر ب الاسلاميه م ع ر و و ف ن م ص ب م ن عزم م ا ل أ و ر و ل ا ت ص ع ر خدك ل ل ن ا س و ل ا الأرض تمشي مرحا في إ ن ا ل ل ه لا ي ح ب ك للعلوم م خ ت ا وقصد في ش ي ك و ا ل أ ص و ا س ل ا م ي د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 الله وهو م ح س ن فقد استمسك ا ب ل ع ر و ة ا ل و ث ق ى و إ ل ى ا للعلوم ه ا ا ق ب ة أ م ر و ن كفر ف ل ا يحزنك كفره إ ل ي ن ا مرجعهم فننبئهم ع بما م ل و ا إن الله ل ع ي م بذات ا ل ص د و ه ن موسوعه م خلق النابلسي للعلوم الاسلاميه ا ل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 م و ج ك ل ظ س و ع و ا ا ل ل ل ه م خ ص ي ن له ا ل د ي ن ف ل م نجاهم ا إ ل ى ا ل ب ر فمنهم مقتصد و م ا يجحد بآياتنا إ ل ا ك ل خ ت ا ر م ي ه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 لفضيله ع ل ي م خ ب ي ر